أنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فموضوع هذا الدرس حقوق القطوة حقوق الاخوه ونعني بحقوق الاخوه ما يشمل الحق المستحب والحق الواجب وليس المراد تفصيل ما هو واجب من تلك الحقوق وما هو مستحب وانما ذكر الحقوق بعامه ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وهناك حقوق اخرى تركت ايضا نضيف المقام عنها وهذا المقام وهو حق الاخوه حق الصحبة حق الأخ على أخيه من المقامات العظيمة التي أكبت في النصوص وأكبت في الكتاب والسنة فرعايتها رعاية للعبودية وإهمالها إهمال لنوع من أنواع العبودية لأن حقيقة العبادة أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنة ومن الأقوال والأعمال التي يرضاه الله جل وعلا ويحبها ما أمر به من أداء حق الأخ على أخيه وخاصة إذا كان ذلك الأخ قد قامت بينه وبين أخيه مودة خاصة ومحبة خاصة و. اقتران خاص فاق أن يكون بمجرد أنه من إخوانه المسلمين فتم حص للمسلم على المسلم للأخي على أخيه من جهة أنه مسلم ويتأكد ذلك الحص ويزداد إذا كان بين هذا المسلم وبين أخيه المسلم أخوة خاصة ومحبة خاصة ترافق وتحاب وتشارك في المحبة في الله وفي طاعة الله وبعضهم دل بعضا على الخير وهداه إلى الهدى وقربه إلى ربه جل وعلا فتم حقوق بين هذا وهذا وهذه الحقوق ينبغي أن يرعاها الأخ المسلم أن يرعاها المسلم كبيرا كان او صغيرا وان ترعاها ايضا المسلمه فاذا قلنا حقوق المسلم على المسلم وحقوق الاخوه فهو شامل للحق بين الكبار وبين الصغار وبين الرجال وبين النساء ايضا والله جل جلاله في كتابه العظيم امتن على عباده المؤمنين ان جعلهم بنعمته ان جعلهم بالإسلام اخوانا قال جل وعلا فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حغره من النار فانقذكم منها والله جل جلاله لما امتن على عباده المؤمنين بانه الف بين قلوبهم وجعلهم بنعمته اخوانا دلنا ذلك على أن هذه المحبة في الله وعلى أن هذه الاخوه في الله من النعم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض ورعاية هذه النعمة والمحافظة عليها اعتراف بأنها نعمة وبأنها منة من الله جل وعلا إذ النعم يحافظ عليها وإذ النقم يبتعد عنها ويحذر منها لهذا قال جل وعلا فأصبحتم بنعمته إخوانا قال بعض أهل العلم في قوله بنعمته التنبيه على أن حصول الاخوه وحصول المحبة بين المؤمنين إنما هو بفضل الله جل جلاله وهذا دلت عليه الآية الأخرى قال جل وعلا لو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم فالذي جعل هذا يحب ذلك جعل هذه القلوب على اختلاف افطارها واختلاف جنسياتها واختلاف قبائلها واختلاف طبقاتها جعلهم متحابين في الله يشتركون في أمر واحد وهو إقامة العبودية لله جل جلاله هو أنهم صاروا إخوة في الله جل جلاله بفضل الله سبحانه وبنعمته وقد قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وإن أعظم النعمة وأعظم الرحمة التي يفرح بها هذا القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن أبي حاسم في تفسيره عند هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون روى أن الصدقة جاءت إلى المدينة فخرج عمر رضي الله عنه وخرج معه عبده خرج معه مولاه لأرض الصدقة أو للمكان الذي تسمع فيه ابل الصدقة فلما رأى الكثرة رأى الغلام هذه الكثرة الكاثرة من ابل الصدقة ومن الصدقات التي جاءت وستوزع بين المسلمين قال له هذا فضل الله ورحمته يا أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه كذبت ولكن فضل الله ورحمته القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليصرحوا هو خير مما يجمعون فأعظم ما يفرح به أن يكون المرء ممتثلا لما جاء في هذا القرآن وما وما أمرنا الله جل وعلا به وما نهانا عنه في هذا القرآن لانه خير لنا في هذه الحياة الدنيا وفي العاقبه والاحاديث التي تحث على أن يكون المرء المسلم يألف ويؤلف كثيرة جدا فقد حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبيّن فضيلة الأخوة وفضيلة التحاب في الله وفضيلة أن يكون المؤمن يألف ويؤلف وأن يكون قريبا من يسوانه في عدد من الاحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا. يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألسون ويألسون وفي حديث آخر رواه أحمد وغيره مروي من طرق وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف وفي لفظ المؤمن مألفه يعني يألفه من يراه لأنه لا يرى لأخوانه، لا يرى للناس إلا الخير وقد أمر الله جل وعلا بذلك بعامه في قوله جل وعلا وقولوا للناس حسنة قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل جلاله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل أين المتحابون في يعني الذين تآخوا محبه في الله ورغبة في الله لم تقرب بينهم أموال لم تقرب بينهم أنساب وإنما أحب هذا لهذا لا لغرض من الدنيا وإنما لله جل جلاله وهذا هو الذي جل عليه الحديث الآخر المتفق على صحته المشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلان سحابات الله اجتمعا عليه وتصرقا عليه فهذه النصوص تدل على عظم شأن المحبة في الله وعلى عظم شأن أن تقام الاخوه في الله على أساس من المحبة التي جاءت في التي جاءت في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة وإذا كان كذلك وإذا كانت المحبة على هذا الفضل العظيم فهناك, فهناك حقوق بين المتحابين هناك حقوق للاخوه حقوق لهذا الأخ الذي أحب أخاه لهذا المسلم الذي بينه وبين أخيه المسلم عقد اخوه عقد قوة إيمانية قال الله جل وعلا في تأنها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال العلماء معنى قوله بعضهم حول بعض يعني بعضهم ينصر بعضا بعضهم يواد بعضا بعضهم يحب بعضا إلى سائر تلك الحقوق فالموالاة عقد بين المؤمن والمؤمن بين المسلم والمسلم ولها درجات بحسب تلك العلاقة وتلك المودة بين الأخ والأخي هذه الحقوق متنوعة ونذكر بعضا منها فالحق الأول من تلك الحقوق حقوق المقوة أن يحب أخاه لله لا لغرض من الدنيا وهو الإخلاص في هذه العبودية التي هي أن يعاشر أخاه وأن يكون بينه وبين أخيه المسلم بينه وبين هذا الصاحب الخاص أن يكون بينه وبينه محبه لله لا لغرض من الدنيا فإذا كانت المحبة لله بقية أما إذا كانت لغرض من اغراض الدنيا فإنها تذهب وتضمحل فالإخلاص في المحبه الإخلاص في في معاملة الاخوه أن يكون المرء يحب المرء لله جل جلاله كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار فبين ان هذه الثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوه الايمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان منها ان يحب المرء لا يحبه الا لله إذا فليس الشأن أن تكون محبا لأخيك وإنما الشأن في هذه العبودية التي تمثل فيها ما أمر الله جل وعلا به أن تكون محبتك لهذا الخاص من الناس أو محبتك لإخوانك أن تكون لله لا لغرض من الدنيا فإذا أحببتك فلما في قلبه من محبة الله لما في قلبه من التوحيد لما في قلبه من تعظيم الله جل جلاله لما في قلبه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل بذلك من إظهار التوحيد على نفسه وجوارحه وإظهار السنة على نفسه وجوارحه فهذه هي حقيقة المحبة التي هي أول الحقوق ومعنى كون ذلك حقا أن يخالط المرء إذا خالطه أن يخالقه إذا حالطه وهو يريد من هذه المخالطة أن تكون العلاقة بينهما لله إذا خالقه على أن المخالقة هذه لله وهو يغمر شيئا من أمور الدنيا فإنه في الحقيقة قد غشه لأن أخاه لا يعلم ما في قلبه فيظن أن مؤاخاته لله جل وعلا ومحبة في الله جل جلاله وفي الحقيقة إنما آخاه لغرض من أغراض الدنيا يصيبها محبة, محبة الموت لله جل جلاله تثمر ثمرات تثمر أن يكون العبد في محبته لأخيه قد وفى بالحقوق التي ستأتي لأنه إذا أحبه لله فإنه في كل معاشرة وكل معاملة يعامل بها أخاه فإنه يخشى الله جل جلاله لأن الذي بعث هذه المحبة في نفسه ومحبة الله جل جلاله فأحب هذا المرء لله وفي الله والمحبة الخالصه لله جل جلاله وحده ولهذا إذا رسخت هذه الحقيقة وقام المرء بهذا الحق أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ظهرت آثار ذلك على قلبه وعلى تصرفاته وبقدر إخلاقه وصدقه في محبته للمرض لا يحبه إلا لله يظهر أثر ذلك في الحقوق التي ستأتي ومن آثار ذلك وثمراته أن المحبة إذا كانت لله تدوم وأما إذا كانت لغير الله فإنها لا تدوم واستبر ذلك بالناس في علاقاتهم بالناس في علاقاتهم بإخوانهم في علاقاتهم بأهل العلم في علاقاتهم بطلبة العلم في علاقاتهم مع بعض إخوانهم ممن يملك مالا أو يملك تجارة أو له جاه أو له سمعة واخاه وصاحبه لا لله وإنما لغرض من أغراض الدنيا فلما حصل ذلك الغرض انقضت تلك الأحوة وصار غير شاكر الله أو غير مواطر الله فضلا أن يكون أبعد من ذلك ولهياذ بالله أن يكون زاما له مخبرا بسيئاته مخبرا بأحواله التي رآه منها في ثالث الزمن لا شك أن هذا الحق وهو أول الحقوق أن يوطن المرء نفسه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله يؤتي ثمرات عظيمة في العلاقة يؤتي ثمرات عظيمة في التعامل في حفظ الحقوق وفي العبودية التي هي أعظم تلك الأمور الحق الثاني من هذه الحقوق أن يقدم الأخ لأخيه الإعانة بالمال وبالنفس لا شك أن الناس مختلفون مختلفون في طبقاتهم والناس بعضهم لبعض خدم الغني يخدم الفقير والفقير يخدم الغني من كان ذا جاه فانه يخدم من ليس بذي جاه وهكذا فالناس متنوعون جعلهم الله جل وعلا كذلك ليستذل بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون هذا هذه سنة الله جل وعلا في خلقه وسنة الله جل وعلا في فصلة الناس وهذا إذا كان كذلك فإن من حق الأقوة من حق الصحبة الخاصة أن يسحى المرء في بذل نفسه في بذل ماله لأخيه الخاص لأن حقيقة الأقوى أن يؤثر المرء نفسه أن يؤثر المرء غيره على نفسه كما وصف الله جل وعلا الذين انتفروا ذلك بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه فالإيثار من حقوق الاخوه المستحبة فإذا كان هذا في درجة الإيثار فذاك من الخير لكن نطلب شيئا أقل من الإيثار من حقوق الاخوه في الإعانة بالمال والنفس أن يتفقده بشيء فاضم في وقته أن يتفقده بسيء فاضل في ماله أن ينظر إلى أخيه ينظر إلى حاجاته وقد قال العلماء وقد قال بعض العلماء إن من آداب أداء هذا الحظ أن لا ينتظر أن يسأله أخوه ذلك الشيء بل يبتدئ هو ويبحث عن حاجة أخيه الذي صافاه وواده في الله جل جلاله وقد كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في الصحيح أمر بعض الصحابة أن يعطوا ما معهم الآخرين من الصحابة في بعض الغزوات حتى قال الراوي حتى لم يكن احدنا يرى أن له فضلا على أخيه وهذا لا شك من المراتب العظيمة لكن هذه المسألة وهي بذل المال وبذل النفس هذه مسألة عظيمة ولها مراتب فمن حقوق الاخوه أن تبذل مالك لأخيك نطلب بذل المال الفاضل إذا كان عندك شيء زائد تقرضه وقرض المسلم مرة صدقة وقرض المسلم مرة خير وإحسان وإذا أقرضه مرتين فهو صدقة لذلك فهو صدقة كأنه تصدق على أخيه بتلك الصدقة كما روى في سننه من تصد من أقرض أقاه مرتين فهو كالصدقه عليه وهذا أمر عظيم. المال من غير سؤال تتفقد حاجته رأيته بحاجه إلى مال رأيت حالته رفت رأيته في حال ليست بمحمودة وانت قد وسع الله جل وعلا عليك فتبدل الفاضل من ذلك تواسيه بذلك والأحسن أن ترتدئه بذلك لأن في هذا لأن في هذا بذل الفضل ولان في هذا إقامة عقد الاخوه والذي يبذل مبتدئا ليس كما يبذل كمن يبذل مسؤولا وقد قال الله جل وعلا في صفه المؤمنين اشداء على الكفار رحماء بينهم وكونهم رحمان بينهم يقصد أن يكون بعضهم يرحم بعضا وبعضهم يرحم بعضا فيما يحتاجه يحتاج الى بذل الجاه يحتاج الى بذل المساعدة يحتاج أن تساعده في نفسه في بيته يحتاج أن تساعده بجهده بإصلاح شيء ضاق وقته عن بعض الأشياء عنده مهمات وعنده فراغ فحق الأخي على أخيه حقوق الأقوة الخاصة أن تسعى في ذلك لأن عقد الأقوة الخاصة يقصد البلد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي الحديث الآخر وهو حديث صحيح معروف المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إذن فهذا هذا الحق وهو بذل النفس أن يعود الأخ أن يبذل نفسه لأخيه أن يبذل بعض وقته لأخيه أن يبذل بعض ماله لأخيه وأن يسعى في ذلك يقيم في القلب حقيقة التخلص من الشح والمؤمن مأمور بأن يتخلط من الشح أمر استحباب وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك بقوله ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون شح النفس يكون بأنواع يمكنه أن يذهب مع معاقه إلى مكان ما ليعرفه عليه أو ليبذل جاه أو ليذكره عند أحد سيدخل بهذا بهذا ويشح بالنفس ويشح ببعض الوقت على أخيه ما حقيقة الأخوة إذا إذا لم يكن ثم بذل وثم عطاء في هذه المسائل وفي غيرها وقد جاء في الحديث أيضا من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته فإذا كنت موطنا نفسك على هذه المسائل أن تبذل لصديقك أن تبذل لخليلك أن تبذل لصاحبك لأخيك فإن ذلك من حقوق الاخوه التي من بذلها قبل السؤال فانه قد أدى شيئا عظيما ومن بذلها بعد السؤال فإنما أدى ما وجب عليه أو ما استف... له لكن مكارم الأخلاق ولأقبال على الخير أن تتدع بالشيء قبل أن تسأل عنه لهذا كان بعض السلف يتفقد حاجة إخوانه من دون أن يعرف كم روي لنا من أحوال السلف أنهم دسوا اموالا دسوا بعض المال في, في بيت إخوانهم من دون أن يعلم من هذا الذي أرسل ومن هذا الذي أعطى وقد قال الربيع ابن خفين مرة لأهله اصنعوا لي, اصنعوا لي طعاما وكان يحب ذلك النوع من الطعام فصنعه له أهله كأحسن ما يكون فأخذه وذهب به إلى أخ له مسلم ابتلاه الله جل وعلا بأنه ليس بذي لسان وليس بذي سمع وليس بذي بصر يعني مصيبة بمصيبة فقد معها البصر وفقد معها اللسان وفقد معها السمع فإذا أشاه هذا وأطعمه أو أهدا إليه فمن الذي يعلم بحاجة من الذي يعلم بما اعطى لا هذا الرجل لن يعلم بما فعله به الربيع بن حسين مثلا فأتى الربيع بن وأخذ هذه الحاجة هذا الطعام الخاص الذي يحبه هو وذهب به إلى ذلك الرجل الذي هو من إخوانه المؤمنين في بلده فقال فأخذه وأخل يطعمه شيئا فشيئا حتى غذاه وأشبعه فلما انصرف قيل له يا ربي فعلت فعلا لا ندري وجهه قال, قال ما فعل؟ قالوا فعلت إذ أطعمت هذا وهو لا يعرفك افلم تكتفي بأن أعطيته اهله فأطعموه قال لكن الله جل جلاله يعلم وكم من آثار في السلف في هذا الباب فقد رعى بعض السلف حال أولاد أخي له يعني صاحب له رعى أحوال أهله وأحوال ولده أربعين سنة حتى توفي قالوا فكأننا لم نفقد أبانا كأنهم ما فقدوا اباهم من شدة ما حصل لهم من التفريش ومن البذل من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه لما مات بعض المشايخ الذين كانوا يعادونه كان يسعى في حاجة أهله وفي حاجة صغاره ذلك أنه وإن عاد فثم حق للاخوه خاص حق لعقل الإسلام وهؤلاء المساكين من لهم فلهم الذي تخلص من شهوة نفسه وتخلص من الانتصار لنفسه فبذل لهم وكان يتعاهد أبناء وأهل أعدائه الذين عادوه وسعوا به إلى آخر ذلك وهذا لا شك من امتثال الشرع وجعل الشرع فوق هوى النفس وفوق مرادات النفس هذا كله يحصل وربما وفق إليه الكثير وهناك مرتبة من المراتب يحس عليها وهي أن كثيرين قد يذرونه وقد يكون له مع إخوانه مواقف حسنة ومواقف طيبة لكنه يرى أن له فضلا بعد الإعانة يرى أن له فضلا أن قدم له يرى أن له فضلا أن أعانه بمال أن أعانه بجاه أن أعانه ببدل وحقيقة العبودية التامة أن يكون المؤمن الذي بدل وأعطى شاكرا لله جل جلاله أن جعله سببا من أسباب الخير التي ساق الخير على يديها فإن الله جل جلاله يستعمل بعض عباده في الخيرات ومن الناس من عباد الله من هو مفتاح للخير مغلاق للشر فالعبد إذا أعان،, إذا أعان أخاه وإذا أعطاه وإذا بذل نفسه إذا بذل جاهه له فإنه لا يستحب له بل إنه ليس بمحمود في حقه ولا هم كارم الإخلاق ان أن ينفضرنا وأن يفضح يدل ويمن بهذا الذي علم فإن حقيقه الإخلاف والمحبة وأن يحب لا يحبه إلا لله أن يعامله لأجل أمر الله وعلى بذلك سنتظر الأجر بحواب من الله جل جل الحق الثالث من حق <تصفيق> الأقوة حفظ العرب وهو حق عظيم من الحقوق بل لا يتكاد تفهم الأقوة الخاصة إلا بأن يحفظ الأخ على اخيه عربه والاخوه العامة أخوة المسلم للمسلم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحفظ الأعراض فقد ثبت في الحديث الصحيح حديث ابي بكرة في البخاري ومسلم وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفه في خطبته في حجة الوداع يوم عرفه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخر الحديث فالعرض المسلم على المسلم بعاما فكيف إذا كان بين المسلم والمسلم أخوة خاصة وعقد خاص من الأخوة كيف لا يحفظ عرضه وقد قام بينهم من الأخوة والمحبة الخاصة ما ليس بينه وبين غيره إذا كان المسلم مأمورا أن يحفظ عرض أخيه الذي هو بعيد عنه وليس بينه وبينه صلة ولا محبة خاصة فكيف بالذي بينه وبينه مؤادة وتعاون على البر والتقوى وسائل في طاعة الله وفي العبودية لله جل جلاله وفي اكتساب الخيرات والبعد عن المعاتب لحفظ العرض مظاهر لأداء هذا الحظ مظاهر هذا الحظ أن تحفظ عرض أخيه الذي بينك وبينه أخوة خاصة وكذلك أخوك الذي بينك وبينه أخوة عامة لذلك مظاهر من مظاهره أولا أن تسكت عن ذكر العيوب لأن المصادقة أو الأخوة الخاصة تقتضي أن تطلع منه على أشياء يقول كلمة يتصرف تصرفا يفعل فعلا ما معنى الأخوة الخاصة إلا أن تكون مؤتمنا على ما رأيت؟ أن تكون مؤتمنا على ما سمعت وإلا سيكون كل واحد يتحرج ممن يخالطه، فليس ثم إذن إخوان صدق ولا إخوان يحفظون المرء في صدوره وفي غيبته مما حدا ببعض الناس لما رأى الزمن زمنه لما راى زمنه خلا من هذا الصديق وهذا المحب الذي يحفظ عرضه ويكون وفيا معه حداه أن الف كتابا وسماه تفضيل الكلاب على كثير مما لبس الثياب لأنه وجد الكلب إذا أحسن إليه من رباه فإنه يكون وفيا له حتى يبدل دمه لأجل من أحسن إليه فقال تفضيل الكلاب على كثير من من لبس الثياب لأن كثيرين يخونون يخالط مخلطة خاصة ويطلع على أشياء خاصة ثم ما يلبث أن يبثها وأن يذكر العيوب التي رأى وأن يفضحه بأشياء لو كان ذاك يعلم أنه سيخبر عنه لعده عدوا ولم يعد ولم يعده حبيبا موافيا لهذا من حق أخيك عليك أن تحفظ عرضه بالسكوت عن ذكر عيوبه سواء في محضر الناس بحضرته أو في غيبته من باب أولى فإن حق المسلم على المسلم أن يحفظ العرض وكيف إذا كان ذلك من مظاهر أيضا شهور هذا الحظ، الا تدقق معه السؤال، وألا تبحث معه في مسائل لم يبدها له. مثلا، تراه في مكان، فتقول ما الذي جاء بك هنا؟ ما الذي حضر لماذا ذهبت إلى فلان؟ وش عندك وفلان؟ إلى آخره من التدخل في ما لا يعني إذا أحب أخبرك وإذا لم يحب فإن الكتمان له فيه مصلحة والمرء من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإذا رأيته في حال إذا رأيته متوجها لشيء فلا تسأله عن حاله لا تسأله عن الوجهة التي هو ذاهب إليها لأن عقد الاخوه لا يقتضي أن يخبرك بكل شيء فإن للناس أسرارا وإن لهم أحوال المظهر الثالث من مظاهر حفظ العرب أن تحفظ أسراره وأسراره هي التي بثها إليك بث إليك نظرا له بث إليك رأيا رآه في مسألة تكلمتم في فلان فقال لك رايا له في فلان تكلمتم في مسألة فله رأي فيها بثه إليك لأنك من خاصته ولأنك من أصحابه ربما يخطئ في هذا الرأي وربما يصيب فإذا كنت أخا صادقا له فإنما بث إليك ذلك لتحفظه لا لان تشيعه لأن مقتضى الاخوه الخاصة أن يكون ما بين الاحباب سر كما جاء في الحديث الذي رواه ابو داود في سننه الرجل اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت عنه فهي امانه هي أمانة والله جل وعلا أمرنا بحفظ الأمانات وحفظ الأعراض. لأنك إذا ذكرت هذا الرأي منه فإن الناس سيقعون فيه ترى منه رأيا عجيبا يقول فلان يرى هذا الرأي فلان يقول في فلان كذا ما معنى الأفوة هل تشيع عنه ما يرغب هو أن يشاع عنه بل أعظم من ذلك أن ياتي أخ بينه وبين اخيه عطب أفوة خاصه فيستكتمه على حديث فيقول هذا الحديث خاص بك لا تخبر به أحد يأتي هذا الثاني ويخبر ثالثا ويقول هذا خاص بين وبينك ولا تخبر أحدا ثم ينتشر في المجتمع والأول غافل عنه كما قال الشاعر وكل سر جاوز الاثنين فإنه بنس وتكثير الحديث قمين وهذا واقع فإن المرأة إذا اصطفى آخر إذا اصطفى صاحب له أخ له فأخبره بسر فلا بد من الكتمان خاصة إذا استأمنه عليه إذا لم يستأمنه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت عنه فهي امانه فكيف اذا اكتهمه اياه ولم ياذل له بذكره من مظاهر حفظ العرب ان يحجم المرء عن ذكر المساوئ التي راها في اخيه او في اهله او في قرابته او فيما سمع منه مثلا واحد يتصل باخيه فيسمع وهذا ساكن مثلا مع أهله أو منفل سيسمع في بيته ما لا يرضي فيذهب ويخبر يقول سمعت في بيت أخي في بيت فلان كذا وكذا وكذا أو يراه على حال ليس في محمودة فيذهب يخبر بمساوئه ليس هذا من حسن العرض بل هذا من انتهاك العرب والواجب عليه أن تحفظ عرض اخيه واذا سمعت شيئا في اذا سمعت شيئا عنه او رأيته هو على حال او تكلم بمقال او رأيته او رايت في بيته شيئا لم يحمد او نحو ذلك فحفظ عرضه هو الواجب لا ان تبدل عرضه وان تتكلم فيه لان العرض مأمور انت بحفظه وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه مسألة نصيحة تأتي ان شاء الله في حق خاص فيما يكون بين اخوان من التناصح وقد قال عليها الصلاة والسلام لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا نقص منها على كلمتين وهي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق على صحته لا تحسسوا ولا تجسسوا الفرق بين التحسس والتجسس كما قال طائفة من أهل العلم وثم خلاف في ذلك قالوا التجسس يكون بالعين والتحسس يكون بالأخبار دليل ذلك قوله جل وعلا يا بني الهاب فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله تحسسوا من يوسف وأخيه من التحسس وهو طلب الخبر اما التجسس فنهى الله جل وعلا عنه في قوله ولا تجسسوا ولا يرسب بعضكم بعضا تجسس بالعين تذهب تنظر تتبعه رايته يسير في مسير فتنظر إليه وتتبع حتى تعرف خبره لا احمد, احمد, الله, جل احمد الله جل وعلا ان لم تر من أخيك إلا خيرا كذلك التحسس ما أخبار فلان إشكال فلان وهو من أخوانك وأصحابك الصادقين الذين بينك وبينهم خلة وبينك, خلة وبينك وبينهم وفاء وصحبة فلا تحسس في اخباره ولا تتجسس عليه فإن ذلك منهي عنه المسلم مع إخوانه المسلمين بعامه فكيف بمن معه بمن له معهم عقد قوة خاصة لا تحسسوا يعني لا تتتبع أخبار إخوانك ولا تتجسس لا تذهب بعينك وتنظر ماذا فعل وماذا فعل فإن هذا من المنهي عنه وهو من المحرمات الحق الرابع من الحقوق أن تجنب أخاك سوء الظن به تجنب أخاك سوء الظن به لأن سوء الظن به مخالف لما تصفه الأخوة. مقتضى الاخوه أن يكون الأخ لأخيه فيه الصدق والصلاح والطاعة. هذا الاصل في المسلم. العصر في المسلم أنه مطيع لله جل وعلا. فإذا كان من أثوابك الخاصة فإنه يكون ثم حقان. حق عام له وحق خاص بان, بأن تجنبه سوء الظن وأن تحترس انت من سوء الظن والله جل وعلا نهى عن الظن وقال فقال سبحانه اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم قال العلماء معنى قوله جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم أن الظن منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود فما كان منه ما كان منه محمودا ما كان من الظن محمودا وما كان من قبيل الأمارات والقرائن التي هي عند القضاة وعند أهل الإصلاح وأهل الخير الذي يريد النصيحة أو يريد إقامة القرائن والدلائل عند القاضي فالقاضي يقيم, يقيم الحجة ويطلب البينة وأكثرها محمود أو كثير منها قائم في مقام الظنون لكن هنا يجب أن يأخذ بها فالاجتناب لكثير من الظن وهذا الظن هو أن تظن بأخيك سؤال أن تظن بأخيك شرة وقد قال عليه الصلاة والسلام اياكم والظن فهذا عام ظن من جهة الأقوال ونهي عن الظن من جهة الأفعال فإن الظن أكذب الحديث هذا على نصه عليه الصلاة والسلام الظن هو أكذب ما يكون في قلبك فإن الظن أكذب الحديث إذا حدثت نفسك من داخلك بظنون فاعلم ان هذا هو أكذب الحديث فاذا حق أقيك عليك أن لا تظن به إلا خيرا وأن تجتنب معه الظن السيء كما أمرت الله جل وعلا بذلك في قوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن فالظن السيء اسم على صاحبه يأتم به لأنه خالف العاصم وقد روى الإمام أحمد في الزهد ورواه غيره أن عمر رضي الله عنه قال ناصحا لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا لاحظ أنه نهى عن الظن السيء في الأقوال ما دام أن الكلام يحتمل الصواب يحتمل الخير فلا تظن أن السوء بأخيك لأن الأصل أنه إنما يقول الصواب لا يقول الباطل فإذا كان الكلام يحتمل الصواب فوجهه إلى الصواب فيسلم أخوك من النقص ويسلم من الظن السيء وتسلم أنت من الإثم وأيضا يسلم من التاثر تسلم ويسلم هو من أن يتأثر به ويقتدى به ولهذا قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد المعروف قال المؤمن يطلب المعاذير المؤمن يطلب المعاذير يلتمس المعذرة لأن الأحوال كثيرة والشيطان ياتي للمسلم فيحدد الحالة يحدد معنى الكلمة بشيء واحد حتى يوقع العداوة والبغضاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الشيطان يحدد لك أن تفسير هذه الحالة هو كذا فقط أن تفسير هذه المقالة هو كذا فقط حتى تكون ظاناً ظناً سيئاً تتأذب وحتى يكون بينك وبين أخيك النفرة وعدم الاعتلاف وهناك أصل من الأصول في فهم الكلام وهو أن لكل كلام دلالة ودلالة الكلام عند الأصولية متنوعة ومن دلالاته ما يسمى بالدلالة الحمليه يعني دلالة السياق على الكلام هناك كلام إذا أخذ بمفرده دل على شيء ولكن إذا أخذ بسياقه يعني بسباقه ولحاقه بما قبله وبما, أخذ وبما بعده واوضح المراد فإذا كان الكلام صادر من مؤمن صادر ممن بينك وبينه أطوة سمعت منه كلمة فلا يأتي, الشيطان فلا يأتي الشيطان وينفخ فيك أن تحمل هذه الكلمة على المحمل السوء بل احملها على المحمل الخير يكون في قلبك إقامة الموده مع إخوانك وأيضا لا يدخل الشيطان بينك وبين إخوانك فرعاية الدلالة الحملية دلالة الكلام هذه مهمة وهي التي يعتمدها أهل العلم في فهم الكلام وكذلك يعتمدها الصالحون في فهم كلام الناس لأن الناس إنما يفهم كلامهم على ما يدل عليه يدل عليه الكلام بكله لا بلفظ منه فقط فإن الألفاظ قد تكون المتكلم ولكن إذا علم مقصده في كل الكلام فإنه يعذر وقد بينا أن من كلام الناس يعني في الدرس الماضي أن من كلام الناس وهو من باب أولى من كلام الناس ما هو متشابه يستبع على الناظر فيه يستبع على السامع له فإذا نظر إلى هذا الكلام نظر طالب للمعبرة طالب اللي حمل الكلام على أحسن محامله فإنه يستريح ويريح وتبقى يبقى هذا الحق ويكون قد أدى هذا الحق لأخيه إذا من فسر كلام أخيه تفسيرا مغالطا زاد فيه حمله على أسوأ المحامل فإنه لم يؤدي حقه كذلك في باب الأفعال تصرف أمامه بتصرف معين تكلم هذا بكلمة فإذا الآخر التفت إلى من بجنبه ونظر إليه نظره فاتاه الشيطان فقال هذا ما نظر إلى ذاك إلا منتقدا لكلامك أو إلا عائدا لكلامك ونحن ذلك لا يدخل الشيطان أيضا في تفسير الأفعال لأن الأفعال لها احتمالات كثيرة وقليل من الناس من يسأل أخاه لماذا تصرف هذا التصرف فإنه قد جاء في نفسه منه قليل من يفعل ذلك ولهذا ياتي الشيطان ويقول هذا التصرف هو لكذا وتصرف لأجل هذا المعنى هو يقصد كذا هذه التصرفات منه لاجل أن يصل إلى كذا ويريد بتصرفه كذا وكذا التصرفات لها محامل كبيرة. فإذا حملت, حملت تلك التصرفات على أمر واحد وواشخصت ذلك التصرف فيه فانك في الواقع جنيت على نفسك ولم تحترم عقلك وفطرتك لانك جعلت احتمالات التصرف احتمالا واحدا هذا واحد والثاني أنك جنيت على اخيك لانك جعلت تصرفه محمولا على اسوا التصرفات اسوا المحامل لا على احسنها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث الحق الخامس من حقوق الاخوه أن تجنب مع أخوانك المرأة والمماراة. فإن المراء ملهب للمحبة ومذهب للصداقة مفسد للصداقة القديمة ومعل للغضاء والشاح والقطيع بين الناس ما من يعني أن يكون ثم مناقش ثم بحث يبحث رجل مع رجل فبحث امرأة مع امرأة إلى آخر كبير ما صغير صغير ما كبير فإذا أتى الأشخاص هذا فعصب لرأيه وهذا يعصب لرأيه فيما ذي فهذا يستد وذاك يستد هذه حقيقة الممار أن ينصر كل منهما لرأي الرأة يأتي بالأبلاف ويرفع ثم بعد ذلك يصل في الفوس ما يحصل وكان كان بعض ذلك بين أصحابه فقال قال أبو بث مرة لعمر نأس إلى المخالفة وهم اصحاب أهدوان الله عليهم فيجب أن يجب أن يكون مسلم مع أخيه ومع صراته تنزل عن الممارس، لأن وجهات النظر في الماء وكلما سوت ع المرء المر وتبتعله وإبره علم أن نظر في ظلمة المسك على عليها نحده ناقشت على من السارف فنظر إليه نجهة ونظر الآخر إليها نجهة أخرى يرحل ناقشنا وهو إذا خلكما فكل كم لا وجه تضارح فإذا هرتف ولجت قول الساعة رفته مضاعرقتك والأحد ذلك ساحر السحنة حاتم سجد ولم تصل مباح والعابس إذا أن الأم الذي ناقشها الناس وجهها لها هذه لها كذلك حتى حصلت استحناء حصلت مفسده ولم تحصل مصلحة والعاقل ينظر إلى أن الأمور التي يتناقض فيها الناس عادة في امورهم تختلف وجهاتها لها وجهات كثيرة ولها أسطاب كثيرة قد يأتي ثالث ورابع فيخرج كل واحد برأي جديد يخرج كل واحد ممن أتى رأيا جديدة ووجهة نظر جديدة في المسألة المطروحة فاذا النقاش لا يعني المراس إذا بدأت المسألة تدخل في المراة سحفة وقد قال سواء كنت محقا أو ترى من نفسك أأن الصواب مع أخيك وليس معك وقد قال عليه الصلاة والسلام من ترك المراء وهو مبطل بن الله له بيتا في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محب بن الله له بيتا في أعلى الجنه فترك المراء محمود وهو من حق الأخ على أخيه أن لا يستدرجه في أن يماريه لا يستدرج في أن يجابله أن لا يستدرجه في أن يكون هذا يرفع الصوت على هذا حتى تنقطع الوطوة وحتى يعدو هذا على هذا بالكلام وإن لم يعدوا بالكلام فقد يعدوا بقلبه ويظن أن هذا قصد كذا وخالفه ويرى كذا وهذا لا يقدر هذا إلى آخر ذلك من وساوة الشيطان الماء هو أكثر في المعادة من أحدث يرى أنه لمس يقول اي خانت فيقول ليست كذا هي في كذا فيستعظم أن يخطئ، أخطأ. واذا اخطات الحمد لله العلماء اخطاوا في مسائل في الدماء ورجعوا عنها اخطا بعضهم في مسائل في الفروض ورجعوا عنها في مسائل التهابيه الرجوع عن الخطا محمدة وليس بعيد فكل من رجع عن خطا اخطا فهو على راسه لانه يدل على أنه روض نفسه على طاعه الله وجعل العبوديه فوق الهوى من أسباب المراء هذا الذي ذكر ومن أسبابه الرغبة في الانتصار هذا يرغب في أن يكون أحسن عقلا في أن يكون أحسن ادراكا من الآخر فيبدي وجهات نظر متنوعة والآخر يبدي وجهات نظر من جهة أخرى فيريد أن يكون فائقا عليه فيماريه بأن يقول هذا الذي ذكرت هذه النص خطا بل الأصح أنها كذا فيدخل في مراء بأسلوب ينفع الشحنة ويوقع البغض في القلوب من أسباب المراء أيضا عدم رعاية آفات اللسان واللسان فيما ينصف وفيما يتحرك به محاسب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق وقد قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال معاذ يا رسول الله أو إنا محاسبون على ما نقول قال فتلت أمك يا معاذ وهل يحب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد السنتهم فمن أسباب المماراة عدم رعاية تصلاح اللسان الاستخفاء باللسان واللسان كما قيل صغير الجرم لا يعني أن ما يحصل من الآثات عن طريق اللسان هذه عظيمة فبها يتفرغ الاحباب بها تحصل الشحنة بها تحصل العداوه بها يدخل العدو بها يدخل من يريد أن يوقع بينك وبين أحبابك يدخل الكثير من قراء اللسان فمن لم يحفظ لسان في مسائل الممارات في مسائل المختلف فيها التي تكون في المجال في عادة فإنه يقع ولا بد ويكون بينه وبين اخوانه ما لا يحفظ اخيرا في الممارات وفي المراء المراء مضاد لحسن الخلق فإن الناظر إذا تامل ما يجب عليه من حسن الخلق فانه لا يمارس لأن الممارات فيها انتصار وفيها استعلاء على الآخر وهذا مضاد لحسن الخلق بل تبدي ما عندك بهدوء ولين فإن قبل منك فالحمد لله والا فتكون قد ذكرت وجهة نظري بعض الناس في المجالس يؤدي به المراء أن يكرر نفس الفكرة عشر مرات عشرين مرات وهي هي يعيدها بصيغة أخرى هذا ما يحمله على ذلك يحمله الانتصار للنفس أو أسباب أخرى الله أعلم بها أو غفل عما يجب عليه إذا عورتها مرة فهمت عنك فلا تماري في ذلك لأن حقيقة المراء أنه مضاد لحسن الخلق والمسلم مأمور بأن يحسن خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في أحاديث كثيرة الحق السادس من حقوق الأخوة بذل اللسان لأخيك اللسان كما أنه في حفظ العرض كففت اللسان عن أخيك فهنا من الحقوق أن تبذل اللسان له لأن المصاحبه والاخوه قامت على رؤية الصور فقط أم على الحديث؟ مع الحديث. والحركة لسان هذا مع حركة لسان الآخر تقيم بين القلوب تآلفا. فلذلك لا بد أن تبذل اللسان لأخيك. لهذا مضاعف تبذل اللسان في التودد له. يعني لا تكن صحيحا بلسانك عن أن تتودد لأخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم اخاه فليعلمه فإذا أعلمه فليقول الاخر أحبك الله الذي احببتني فيه هذا من أنواع جذل اللسان وهذا يورث المود يورث المحبه ومن الناس من يقول هذه الكلمة وهو غير قادر فيها أو غير عالم بحقيقة معناه يقول أحبك في الله إذا قلت لآخر أحبك في الله فمعنى ذلك أنه في قلبك محبة لهذا محبة خاصة في الله ولله فيقتضي أن تحفظ حقه أما أن تقول له أحبك في الله وأنت الحقيقة لا تحفظ له حقا فما حقيقة المحبة إذن؟ الأول أن تتودد له باللسان بمثل أن تقول له هذه الكلمة أن تتكلم معه بأحسن الكلام وقد قال جل وعلا وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم قال وكل عبادي يقول التي هي أحسن فهذا بدل اللسان لأخيك أن تنتقي في معاملتك مع إخوانك ومع خاصتك بل ومع المسلمين بعامة أن تنتقي اللفظ الحسن فقط لا ولكن أحسن الالفاظ لأن الله جل وعلا أمر بذلك فقال وكل عبادي يقول التي هي أحسن ان الشيطان ينزع بينهم فإذا توددت له باللسان وذكرت له أحسن ما تجد إنها سهل وحفظ رؤموني هذا المطال يكونوا المزمع قل بالله ما بط يظيم مع معدته واحد تعديد مظاهر تود لسان تبدع من مجرى لا أن عليك إذا ألا من أخيه هذا تتنى عليك في غير من منون إنه ليه لأني غير حظ هات معي تبني بغطو تقول قاطع مريح ثاني أن ترحات حقيقة غريح فجعل لك يجدو في الاتجا. ويعلون الخشنة اللون إذا كنت هو في اللونبس إذا كنته ليسجله يذكر ذه شروف ذكر يرحج هو يرحج أما الشرور والتفاع وذكر المسر إنه هو يجب للتفاع لأن ذكر المسر يرسل بالتاع بأهلي في ذي المس به في حيث نحن أخرى أن وإذا رضع إليه إليه هذا الرحل أنه أمني فتذكر علم بالله سنة عزيز عزيز سنة ثاسة لأنه فيعلم كيف فاقله محلقه والناس محبون لمن احسن اليه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان إحسان والإحسان يكون بالكلمة كما يكون بالفعل فإذا سمعت أن هناك من يثني عليه فتبلغه الحمد لله الله عليك فلان وقال عن خيرا نسى الله لك الثبات ونحو ذلك وهذا يشدعه الآخر ينبغي له في حقه أن ينتبه لنفسه وإذا اثني عليه يعلم أن المنة من الله جل وعلا عليه عظمة وأن شكر الله بملازمة في في ما أثني عليه به من الحق وألا يغتر بنفسه من مظاهر بذل اللسان للأخ شكره على بذله وعلى حسن المحامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس من صنع اليكم معروفا فكافئوه إذا لم تجد ما تكافئه تجزيه خيرا تدعو له تشكره هذا من حق الأخ على أخيه ويقفت و.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 قال لما تعلقية يبدأ فما مع فمعونك ثابت فبما تعلق السابع من هو الله جل بعد لا لا لا أن نحن بس بس الذي وهسه سكتت سكتت الكلب طيب مثل شكو ثلاث بطاقات ملعوبيه هذا ضحك كذب كذب لكن هنا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 الكل ويراقب هذا الكل كأي رجل هذا سمعت وفوق الأبل بحث وبحث هذين المطين أبد لا للثلج سب لم يلاحظ من على الجرس أولا على أضرع غيبس كنور حس في نظر في وابس تورح تقترب ويعات قف هو بين الحق عسم يقوله الله ما أحسن الله على أهل بيت معه بعد الله حسن لي فما كان له يرضى ربك فرح تحل لامن اصطلى اتاه واحد فاشكر الله ومن لم يكن فرحا بما اتاه الله جل بما آس الله جل على اخوانه فانه قد يكون غير فرح مجردا وقد يكون غير فرح وحاسق ايضا وهذا من افات لاخوه فإنك تنظر احيانا فترى أن هذا إذا رأى من على أخيه نعمة أو رأى أن أخاه قد جاءه خير وفضل من الله جل وحضر نعم خاصة بها تميز عن من حوله أو تميز عن أصحابه فإنه يأتي ويأتلل في نفسه لهذا اوتي هذا الشيء أو ينظر في نفسه أن هذا لا يستحق هذا الشيء أو نحو ذلك وهذا من مفسدات عقد الاخوه بل الواجب أن تفرح بل الواجب أن تتخلص من الحسد وينبغي لك أن تفرح لأخيك وأن تحب له كما تحب لنفسك وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال أهل العلم لا يؤمن يعني الإيمان الشامل لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيك ما يحب لنفسه تحب لأخيك أن تكون تحب لنفسك أن تكون ذا مال فكذلك أحب لأخيك أن يكون ذا مال تحب لنفسك أن تكون ذا علم أحب لأخيك أن يكون ذا علم تحب لأخيك أن يثنى عليك كذلك أحب لأخيك أن يثنى عليه وهكذا في أمور شتى وكثيرة فطاردوا الحسد أن تفرح بما من الله جل وعلا به على إخوانه وكأن الله وكأن الله جل جلاله حباك بهذا فإن المؤمن ينبغي له ويستحب بل ويتأكد بحقه أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني من الخير كما جاء ذلك مقيدا في الواية أخرى فامور الخير بعامه أحب لأخيك ما تحب نفسك ولا تحسب أحدا على شيء من فضل الله ساته إليه في المال إذا أنعم الله جل وعلا على أخيك بمال وصرت أنت معدما مثلا أو قليل المال وذعك في عز وفي مال وفيه تستغرب من تصرفاتك تستغرب من مشترياتك تستغرب من احوالك تستغرب من كرمه إلى آخر ذلك فإذا ما انجعل بهذه المتابة وكأنك أنت بهذه المتابة ووضع نفسك على أن يكون ما أنعم الله به على أخيك كأنه أنعم به عليه كذلك في العلم من الناس من لا يفرح بما آت الله جل وعلا أخاه من العلم يسمع أخاه مثلا حقق مساله تحقيقا جيدا أو تكلم في مكان بكلام جيد أو ألقى خطبة جيداً جيدة أو أثرت الناس بتأثير في العلم شاق العلم شاقا حسنا ونحو ذلك فيظل يعتلب في نفسه ذلك ولا يصرح أن كان أقوه بهذه المتابة وعلى هذه الحال. هذا لا يسوق بل من حقوق الأخوة أن تفرح لأخيك بالعلم إذا كنت مثلاً لست مثله في العلم أو كنت متخلفا عنه في العلم وكان هو أحد فهما أو كان أحد حفظا أو نحو ذلك فسبقك في ذلك فاحمد الله جل جلاله أن سخر من هذه الأمة وأن جعل من هذه الأمة من يبذل هذا الواجب ويكون متقدما فيه لا تكون حاسدا لإخوانك على هذا والحسد داء قاسل ومهب للحسنات كما قال عليه الصلاة والسلام ياكم وتحاسل فإنه يذهب الحسنات كما فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وهذا يكون ثارة في العلم وثارة في المال وثارة في الجاه وفي أمور كثيرة كذلك هذا وهذا متع خير صاحبا يرى هذا. أن أخاه يقدم عليه، أن أخاه له في المجالس كلمة، أن أخاه له جاء أنه مقدر، وهو ليس كذلك فيحمله هذا على أن يكون في قلبه شيء، على أخي وهذا لا ينبغي، بل هذا يدخل في الحسد والواجب عليه أن يتحلّق من الحسد لأن الحسد. محرم والذي ينبغي في حقه ان يحب لاخيه كما يحب لنفسه وكانه هو الذي من الله جل وعلا سد انفتح باب الخير خير ان شاء الله عسى ان لا اللي اللي. في الله الله <علا> فقال لها ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان من أبتسامات أقواس أتوائمات أتسكعون أعين ماكرس لا أحد أظل له عليهم سكان وعريض رعاو عارم ورقة من خطرات او أهل وقت من الذي وقوة طورة ما تنظر وهذا نحسى ولكت أن يخيل وما تقل عن لو بعد من الحديث هاك فيه المعار لهم أبقى وولهم لكيو لا ضد وعلى على على بل فقل المعرفة في الباجر فجنال خات ملك وواله جعانهم شنال <سؤال> بآل الزرق لقنا عليها أولولا ولا وسلا بحق لورها وليدي فاشنا للتضمان ولنا نبي هذا الحذاء اليوم ترى دغدغته لا الذي لا يبقى لي المغشى عارفتك ولا جاء على بسم الله الحاشي الأول تكون بخط دقيق وهذا يصعبني في هذا الوضع كما ترون فحبذا لو تكون بخط كبير لأجله انا أقرأه بسهولة الثاني أن منه نصيحة. أو له ملاحظة وأنا كغيري لا يترصى عن ذلك والمؤمن نرآته أخيه حبذا أن, أن يذكر النصيحة بعبارة لطيفه أولا ثم يذكر النصيحة أو ملاحظة التي لاحظها ويكون معها اسمه يكون معها اسم الكاتب ويلاقي منه هو أحيانا تكون أشياء أريد أن أبين له وجه الكلام فيها فلا اعرف يورد ايرادا ويورد اشكالا فلا نعرف من السائل والعلم فوق الجميع يرسلنا الى الصلاة الذي اتى بالرساله يقول ان احد الاخوه اعطاه اياها عند باب المسجد وهذا اتى بالرساله فلما قراتها فهي ملاحظه على كلمة لي في الاصول الشرعيه للتعامل مع الخلق الدرس من درسين اللي وبعد الحج في الوصول الشرعيه للتعامل مع الخلق فقال في رسالته انك ذكرت كيف نتعامل او كيف ما هو الحق الذي يجب لولاه العموم ولم تذكر الحقوق التي تجب على ولاه العموم وهذا قصور لانك اذا ذكرت الحق الذي لهم يجب أن تذكر الحق الذي عليه وهذا السائل مرعى المنهجيه في السؤال لأن عنوان المحاضرة أو عنوان الدرس كان الاصول الشرعيه للتعامل مع الخلق فكان هناك أنواع من الخلق ذكرناهم ومنهم ولاس الأمور فذكرنا كيف التعامل معهم لأنه هو العنوان فإذا أرادنا أن ندخل في مسألة ليس لها صلة العنوان ربما احتج أو اعترض أيضا بعض الناس لأنه خرج عن هذه المسألة خرج عن أصل الكلام إلى شيء غير متعلق بأصل الكلام فلهذا نقول إن هذه الدروس أنا أجتهد بقدر الإمكان أن تكون مرتبه منهجية حتى ينتفع منها المتلقي وإذا كان كذلك فلابد أن تكون على خطة مرسومة يعني وعناصر موضوعة لا إذخال لشيء لا علاقة له بالمحاضرة فلما كانت كان ذلك الدرس الشرعيه للتعامل مع الخلق كان الإيراد بذكري جانب من الجوانب وهو ما أورده أو ما ذكرته واعتراض المعترض لم يكن فيه رعبها الا لهم الهي كانت فضحة العلم وهو هو علمي وأهواء أو حسف ما رأس إليه كون حافظ لما أتمنى الواقع ذلك علمه فإن العلم هو جميع هذا قول قصيح الملوظة يجب أن يصف مؤفع تكون فيه أما إذا مثل نشف ويحذف أما كذا أكلها كذا ماهل جمس تتسعيل هذا يرفع إلى أعاطبين أو لا من أن أحد أهلا توجه إليه أو في المخاطبات تكون بعلم والعلم فوق الجميع يرضح له الجميع أما إذا كانت رأيا مجردا أرى كذا وأنت ذكرت كذا ولم تذكر كذا وما رعى منهجيه او أو ما رعى علما في ما أورث فإن الكلام لا يكون ذا فائده هو مشكور وغيره ممن يبدي ذلك وجزاهم الله خيرا نسأل الله أن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى لكن نريد أن تكون هذه الدروس لها منهجية لها صفة علمية كربوية دعوية خاصة مؤصلة ليست آراء ليست أفكار متناقضة أو أفكار تأتي منها هنا وها هناك وإلا فيمكن أن أأتيك وأبدأ بالكلمة وحسب ما طرى على جهني أأتيك موضوع من هنا وموضوع منها هناك بحسب ما تيسر وتستمع ربنا مادة مخيبة لكن ما تكون مؤصلة في المفاعل المطروحة لهذا حبذا لو ينصبغ ذهن المتلقي او ذهن الناقد او ذهن الكاتب بالطريقه العلميه يعني يركب ذهنه على العلم يكون الذهن هادئ ويتعامل مع المسائل بعلم وباحقاق ما قاله العلماء في فهمهم لنصوص الكتاب والسنه